بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم لهم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم لا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعَصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَ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 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكماعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه ما أبا إن أذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده وما ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا